قيل من أبصح الناس قال من تكلمه بلسان قومه امسابق بأن ناع الموت والمدمع امسابق بأن ناع الموت والمدمع ياهل يوصل القبع الحبل الأسرة احنا قبل لا أقرأ القصيدة أرجو أن لا يكون أثرثر عليكم أنا أنا أوصر رواديه لأنه لا تحسن على المنظر السيد لك هو يوصينا وهو يحسن بس أقول إحنا بهالأيام اللي نعيش اليوم عشرة أربعة يعني مثل البارحة قبل أربع سنوات وقبلها بعشرين يوم كانت الطائرات الأمريكية تقصف وتضرب أهلنا وتضرب ديارنا وتضرب كل شيء في بلدنا ومقدساتنا فأقل حق نقدمه أنه نذكر هذه الأيام اللي كانوا أخوتنا وأهلنا يضوبون اللوعة لوعة القصف وبعدين يكون قصائد وراها على ما بعد قرب الأمريكي كل مرحلة بمرحلة بمرحلة القصف كان مسابق بين ناع الموت والمدمع ياه اليوصل القطع الحبل الأسرة مسابق وجفن يمثر جمر من ضيم ولهي بالحاطم اعلى يتلفع اختنق فدر السماوات بسحى بالهم وبين القصف صرخت يا طفل تسمع سكوت الناس كلها w خرصة ال Leben وما حد يعطي غير القصف والمدفع سكوت الناس كلها w خرصة الديرة مع حد يعطي غير القصف والمدفع وشن القاحل بيها خسف قارون ومن دوي القناب الجبل يتزعزع وشن القاحل بيها خسف قارون ومن دوي القناب الجبل يتزعزع بغمق دجلة وفرات جروح هالينه ودال الدمه هموم وقهر تنبع وغدت بالجثث تتعثر جدام الموت وكلمة من قاع الوطن مصر وحتى النخو ترجف خوف سعفاته يا عين الكلام ويا جفن يهجاع وحتى الشمس لما تتل جدائي على العراقب يا وجه تطلع وتساوى وتساوى نهار بلادي ويا الليل ظلام وبس رصاصم الأجل يدلع ظلام وبس رصاصم الأجل يدلع مثل غضبت كليم الله اترى بغضب أو تأثر كن بحضانا ببحيوشة لا سلمة مرة أو سلم منهم شاب ولا منهم سلم من بالمهد يرضع والبصرة حزينة تلوذ بالياويل وخرام البصرة بعد راح تتوقع وعين الناصرية سالت على الكود والحي والسماوي دورا مفزع عادت كربل وردت ملاحمها وكل لحظة جسد يوقع على المقضة وحارات النجف وحارات النجف تتناور ويلموت وتلوذ بضريح الفارس الأنزع ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم وذرات التراب الربها تتضرع مخطوفة الوجوه وشاحبة من الخوف وعيون السلم للموت تتطلع ولما تمر هوية حرك الشباة تجفى الخايفة الأطفال والرضاة سكن ليل المناية ولوح المصباح فاصل بأن سهم البيئن والمنزع ومفاتيح الحبيبة الطاهرة بغداد سلمها الزنيم وعرفش الوقع ختل بذل مثل ما يختل المسعور لو شاف الضوارع ليهت الجمع ختل لاجن ترك نايحة بكل منزل ختل لاجن ترك نايحة بكل منزل تفنن بالجريمة او بجة ومقابرنا الجماعية استلت بيها مثل ما يستلت بالساكنة الزوبع يطرب لا سمع طفل يتي مبصيح او عدم ينتشي او بجة اليتمدع غصص منها الوليد يشيب غصص الهينوح العالم الأرفع الناس يتدور الهكبور ما تلقى يا شون صارت هبّة؟ واحد عدّى ثلاثة أربعة يروح يدورهم ما هم والآخر يشترى ثلاثة أربعة بيوت يدور على الرابع ما هم يقول الناس يتدور الهكبور ما تلقى وناس يتورق بأموالها وتجمع وخيل الوقت هذبة والشعب ميدان والجمهور احنا بطر ننطلع امسابق بين نعال الموت والدمع يا هو اللي الحبل اسرع يا هو اللي يوصل لقطع الحبل اسرع